السلام عليكم ورحمه الله وبركاته والسلام على الدين الذي للمجتبى والامين المصطفى اصحابي الكرام ربيتي الاعظام المستثمرين الشرفاء وبعد اخوتي الكرام ما زلنا مع احكام التعامل في الاسواق الماليه المعاصره وفنون الاسواق الماليه المعاصره تكلمنا على <تكلمة> أن تصنيف المتعاملين في الاسواق الماليه على فئات ثلاثه الفئه الداعمه <تكلمة> <تكلمة> <تكلمة> <تكلمة> <تكلمة> <تكلمة> لذات الفائض المالي وأيضا الفئة الأخيرة التي تستسلم المال اللي هي صاحبة الإعازز المالي. طيب. فلذلك تصنيف المتعاملين في السوق المالية على فئات ثلاثة. الفئة الأولى هي فئة العارضون المال إما على جهة الإقراض المباشر أو عن طريق شراء السندات ونحوها. وإما على جهة المشاركة في شركات المساهمة عن طريق شراء الأسهم ويشمل ذلك الفئات ذات الفائض المالي من الأفراد والمؤسسات التي يزيد دخلها النقدي عن احتياجاتها الاستهلاكية والاستثمارية الفئه الثانية هم الطالبون للمال إما على جهة الاقتراض المباشر أو عن طريق إصدار السندات ونحوها أو على جهة طلب المشارك من طريق إصدار الأسهم وهذا كله سيأتي في التعاملات لكن هو عمة كما قلت هي فئة مع مال وهذا المال لا تستطيع استثماره وهناك فئة لها إعواز مالي لكنها لها أفكار تجارية وتستطيع أن تستثمر هذا المال وتستخدمه فهذه الفئة التي تستطيع أن تستخدم هذا المال وتستثمره تستعمل هذا المال لكن طريقه ايصال المال لها تكون عن طريق الوساطة تكون لا يكون الامر على على الطريق المباشر ولكن عن طريق الوساطه واهم الوساطات في ذلك هي المؤسسات الماليه وهم تقسيم المؤسسات المالية الى مجموعتين مجموعة المؤسسات المالية الوسيطة نعم وهذه المجموعة الأولى وهذه يعني المؤسسات المتوسطة التي تتوسط بين أصحاب الفوائد وأصحاب الاحتياج بينهما عقود معينة هي تؤثر هذه العقود عليها تؤثر هذه العقود عليها وتتمثل هذه العقود التعاقدات مع أصحاب الفائض وتحصل بموجبها على المال في ثلاث أنواع من العقود: العقود الاقتراض وهذا اقتراض مباشر. اقتراض المباشر بأنه يعطيه قرض ويأخذ منه مع القرض زيادة زيادة. فتكون عقود اقتراض مباشره وهذا الذي يحدث الان بعرض القرد على كثير من المستثمرين اصحاب المصانع اصحاب الفلاحه او الاراضي الزراعيه فيعرضون عليهم القرد ويقولون بان القرد بفائده واحد ونصف بالمئه اثنين ونصف اشياء مثل هذا المهم انه تسهيل عظيم جدا بيتمثل في البنوك كما سياتي في هذه المؤسسات التوسط نبينها على أنها مؤسسات الإذاع وأيضا البنوك الادخار والاقتمان ومؤسسات أيضا في شركات التأمين متمثلة في شركات التأمين ومؤسسات الاستثمار كل ذلك يأتي مع شركات التمويل التي تكون وسيطه بين الفئات التي ذات الفائد والفئات الأخرى التي هي لا تحتاج إلى المال والوطن فيكون عقود الاقتراض المباشرة أو عن طريق الودائع بأنواع المختلفة الجارية والتجارية والآجلة على الأوراق الثانوية أو الوسيطة القابلة للتداول مثل شهادات الإداع والأوراق التجارية النوع الثاني عقود التأمين على الحياة أو على الممتلكات قريب منها التعاقد ونوع الثالث أي عقود الاشتراك تهامة في الصناديق تنوعة وأما العقود لا تعقيدها مع أصحاب الاحتياج ويحصلون بموجبها على المال تتمثل في نوعين فإذا هنا كما قلنا إما الإقتراض المباشر وإما الكلام على الحق أنه الإقراض المباشر أو الإقراد المقنع الإقراض المباشر أو الإقراض المقنى هذا يكون في التعامل في أغلب الوسطات اغلب التوسطات هذا الأمر <تصفيق> هذه في هذه الصناديق وهذه أيضا تعتبر كأنها أمور تمويل مقنع الاستثمار وليس بالاستثمار هذه مقامرات مقامرات ظاهرة في هذا بابهم عمليات عقود يعني ضائعة نوع ثالث عقود الإشراك عن طريق فتح باب المساهمة في الصناديق استثمارية متنوعة طيب رجاءا منها هؤلاء أي نعم ارجاء إلى المشرفين يعطونكم الرقم بإذن الله. المشرفون. النوع الثالث عن طريق فتح باب المسامع في الصناديق نوعه. أما القدرة تأقدها مع أصحاب الاحتياج وأحصلون. بموجبها على المال فتتمسّى في نوعين النوع الأول عقد القرض عن طريق شراء سندات الدين التي تصدرها الجهات المحتالة إلى المال فطبعاً ال ال ال ذات الإعازد لا لا لا الله الله فنعقد القرض بشراء سندات الدين تصدرها الجهات المحتالة إلى المال النوع الثاني ما يعني أو أنواع من أنواع التعاقدات في عقود الاشتراك منها عقد الشركة وذلك عن طريق شراء الأسهم التي تصدرها الشركات المساهمة في هذا الباب يحتاج طبعا إلى إلى المال في هذا الباب. منها مؤسسات الإدعاء مؤسسات الاستثمار مؤسسات الادخار التعاقدية هذه الثلاثة دي مؤسسات الوساطة المالية على ثلاثة أنواع البنوك التجارية البنك التجاري هو والمؤسسة التي تقوم بصفة معتادة بتلقي الودائع ومنح القروض أو التي تتخذ من التجار في النقود حرفة لها طبعا ما هي إلا تمويل محت تمويل خالص يعني ممول لا يمكن أن يكون تجرا ولا يمكن أن يكون يعني عاملا بالتجارة، وتتمثل الموارد الماليه للبنوك التجارية في الودائع الجارية أو الودائع الدخارية وودائع الأجل. الأجل بالإضافة إلى رأس المال المدفوع والاحتياطات والأرباح المحتفظة وتستخدم هذه الموارد بشكل رئيسي في تقديم القروض التجارية والاستهلاكية للأفراد والمؤسسات ولغيرها والاستثمار في الأوراق المالية كهذنات الخزانة تعرفون هذنات الخزانة الخزانة قرض واضح قرض واضح في هذا في هذا الباب لكنه على فترات قريبة ليس فترات متباعدة كالسندات هذه البنوك التجارية البنوك البنوك الادخار المشتركة هي منشآت مملوكة للمودعين تجمع أموالها من الوثائق الادخارية وشهادات الإيداع وتقوم بتوظيف الجزء الأكبر من أموالها في تقديم القروض مسألة مسألة تمويل محد في هذا الباب أيضا بالإضافة إلى استثمار في الأوراق المالية وخاصة الأسهم العادية الثالث يعني من التعاقدات اتحادات الائتمانات او الائتمان عبارة عن مؤسسات ايضا مالية صغيرة تتكون من عدد من الاعضاء تجمعهم صفه مشتركه مثل وجودهم في شركة او جهة حكومية واحدة او منطقة سكنية او واحدة او جامع يعني جامعة معينة النتة تقطع مقدر والله النتة عندكم كيف هو؟ كيف النت يتقطع طيب انا ما بسمع شيئا يقطع النسب فيس ما ادري النت في الجميع ما ادري ما به لكن أرى نعم ان أرى الصوت طيب أشوف إن شاء الله ان غير بقى بحس بحيث انه النت يكون على النت تكون أفضل الآن عامةً هم حتى في الأمر هم يسجلون المحاضرة يسجلون هنا المحاضرة وفريق العمل ينزلوها لكم بإذن الله تعالى. تحديات الائتمانات أو الائتمان هذه الثالثة عبارة عن مؤسسات مالية صغيرة تتكون من عدد من الأعضاء. تجمعهم بصفة مشتركة مثل وجودهم في شركة أو جهة حكومية واحدة أو منطقة سكنية واحدة أو جامعة معينة. تحصل هذه الاتحادات على أموال بتجميع بتجميع المنتخرات من أعضائها بصورة حصص من رأس المال وتركز استثماراتها في تقديم خرود استهلاكية وخرود اسكان لعضائها بأسعار فعّيدة منخفضة. هذا ب مؤسسات الادخار التعاقدية الاس... الثانية وهذه تشمل مؤسسات صغيرة لكنها ايضا تتعاقد تعاقدات مختلفة وهذه التعاقدات كلها اما تعاقدات قرضية محضه او تعاقدات فيها التقامر المقامرة يعني فيها المقامرة يعني في العقد وفيها ما فيها من الغرر الذي يجعل العقد باطلا And فمنها شركات التأمين على الحياة تقوم شركات التأمين على الحياة باعتبارها منشآت مالية وسيطة بتجميع أقصات التأمين من أفراد المؤمن عليهم مقابل دفع مبلغ معيهم لورثتهم حال الوفاة ثم تقوم باستخدام وتوظيف هذه الأموال في شراء الأس والسندات التي تصدرها جهات مختلفة ومنح القروض لأصحاب وثائق التأمين وغيرهم فانظر هنا المسألة على التأمين التأمين معناه أو توصيفه الشرعي الصحيح الضمان أو ضمان الحياة يعني هو الأصل هو بيع الأمان الأصل هو بيع الأمان يعني هذا التوظيف بيع أمان فقط يعني إذا قلت تفسيرا وتوصيفا شرعيا لشركات التأمين هي فقط بيع أمان فقط بيع أمان الحمد لله وبيع الأمان فيها مقامرة لأنه ممكن يأخذ منه القسط الأول اليوم ويموت فيدفع الأمال الطائرة التي اتفق عليه أو يجري السنين يأخذ منه أموال طائرة أضعف مضعفة مما, مما يدفعه إلى أولادي فتكون هذه المقامرة ظاهرة جدا في هذا الباب أمر الثاني شركات التأمين ضد المخاطر طبعا كما تعلمون تأمين السيارات وتأمين التأمين الشامل وايضا التأمين على المصانع التأمين على, على هذه الممتلكات التأمين تحصل الشركات على مويدها من أقصاد التأمين ضد الحراق والسرق والحوادث وهي مشابهة لشركات التأمين على الحياة ولكنها تختلف عنها في أن هناك احتمال أكبر لاستنزاف مواردها عند حوادث الكو... حدوث الكوارث ولهذا فهي تركز مراتها في الأسول الأكثر سيولة مثل السندات الحكومية وأزونات الخدام... الخزان. شوف قرض محط ليأخذوا الأموال من الناس لتأمين السيارات فعالسيارة فعال كما قلنا ممكن تجلس عاما كاملا تدفع التأمين ويضيع عليك العام ولم تعمل حادثا واحدا فيضيع عليك كل المال وهم يستخدمون المال في الاقراض والاقتراض الحمد لله أيضا يستخدمها ذلك بسناديق المعاشات سناديق معاشات التقاعد وهو تحصل على مواردها بتحصل كيف من أقصات المعاشات يأخذ منه المال على أنه هيدا المثاب عليها وبعد الخروج من العمل بعد التقاعد يعني سن التقاعد فبيأتي بعد ذلك يأخذ منه المال يعطيه مالا ويعطيه راتباً شهرياً فهو بيأخذ أقساط المعاشات التقاعد المدفوعة من العمال أو أرباب العمل مقابل توفير دخل عند التقاعد وتستثمر هذه الموارد في الأدوات المالية طويلة الأجل كالأسهم والسندات هذه مؤسسات الادخار التعاقدية تتمثل بشكل التأمين والتأمين ضد المخاطر وأيضاً صندوق المعاشات التقاعد شركات الاستثمار شركات صندوق الاستثمار المشترك في هذا الباب وهي شركات تطلق الأموال من المستثمرين من مختلف الفئات وتصدر في مقابلها أسهما أو شهادات مذبتة, مذبتة لذلك ثم تقوم باستثمار هذه الأموال في محفظة متنوعة من الأسهم والسندات المصدرة من قبل الجهات المختلفة وتستفيد من الأرباح المتحققة المشاركة بين ومن المتسميرين الحاصل أنه شاركة وسيطة بتأخذ المال تستثمره تأخذ الربح تقسمه على اثنين ده إن كان انصافا ولا إلا فيتأخذ ثلاث أربع والربع تعطيه لصاحب المال والمسألة أيضا غالب أعمالهم هو أنه لا يدخل في المخطر لأنه أخذ ما الناس فهو يخشى, يخشى من داع هذا المال فهو بأخذ المال و... ويمنع نفسه من الدخول في المخاطرة لا يخاطر بواحد في المية حتى لا يستطيع أن يخاطر ولو بواحد في المية حتى فعدم المخاطرة ولو بواحد في المية من المخاطرة معناها أنه بيأخذ المال على أساس ألا يدخل في ضمان بحال من الأحوال وهذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى, رأى نهى عن ربح ما لم يضمن نها عن ربح ما يضمن وهذه الشركات قد تكون مفتوحة أي غير محددة رأس المال أو مغلقة أي محددة برأس مال معين فالشركات المفتوحة تصدر بصفة مستمرة أسهما عادية للراغبين في شراء تلك الأسهم وهذه الأسهم يمكن استرداد قيمتها من الشركة في أي وقت وذلك حسب قيمة صاف الأصول في ذلك الوقت أما الشركات المغلقة فرأس مالها محدود وإذا أراد حاملها أسهمها بيعا فما كان ذلك الأسواق الثانوية أيضا سنضيف الاستثمار في سوق النفط. كل هذه الشركات كبعض شكات تمويل واعتبر شركات الوساطة التي تستخدم المال. المال. ولذلك نحن بعدها إن شاء الله سندخل على عمق المسألة والعقود التي تحدث في الأسواق المالية وهي الأدوات المالية المتداولة في سوق رأس المال والأحكام الفقهية التي التي تكون يعني لها. صندوق الاستثمار في سوق النقود هي شبيهة بالصندوق الاستثمار المشترك لأن المساهمة فيها تكون عن طريق الودائع حيث يوضع المستثمرون أموالهم في صندوق تديرها مؤسسات متخصصة في تداول الأوراق المالية ثم تستخدم الأموال متجمعة في شراء أدوات مالية من سوق النقود وتدفع العوائد على هذه الأدوات للمساهمين في الصندوق حسب نسبة المشاركة الذي يميز هذه الصناديق هي قدرة المساهم على السحب وتحرير الشكات مقابل ما يملكه من الأسهم مع بعض القيود على ذلك يقل المبلغ المسحوب عن حد معين طبعا يحد حد معين وأيضا يكون في هذا الباب على السحب على التكاليف التي تحدث ففيها الأموال يكون فيها عوائد تدخل أيضا في مسمى الربا شركة التمويل الشركات التي تركز نشاطها في تقديم القروض الاستهلاكية قصيرة ومتقسطة ل... متقسطة الأجل للأفراد وذلك لشراء السرع المعم كالسيارات السيارات والستلاجات نعم هذه شركة التمويل وتكون فيها فيها, فيها يعني متقسطة الأجل للأفراد وقصيرة الأجل أيضا كالسندات كأودينات الخزان كأودينات الخزان وووووتحصل هذه الشركات على وتحصل هذه الشركات على الأموال من خلال إصدار الأوراق التجارية وهي أصلها في السندات والأسهم. بالإضافة إلى قروض تحصل عليها من البنوك. على القروض كما كما قلت لكم المسألة على التمويل وأغرب, وأغرب وأغلبها وأكثرها على ذلك. من ذلك أيضا أن الجماعة الثانية الوساطة وراثة من الأفراد أو الشركات التي تقوم بالوساطة بمعناها المعروف هو الجمع بين الطرفين أو أكثر لبرامج اللي هم استمصير يعتبر يعني وهم أصلا في ذلك البلوكرز وهم استمصير هم الذين يقومون ببيع وشراء أوارث المالية بالوكالة عن غريهم هم لا يعملون لحسابهم الخاص وإنما ينفذون أوامر البيع والشراء الصادرة إلي من راضي البيع والشراء فعلى في هذا الباب يأخذون استمارة ووأجر على ذلك فكون في آل <تصفيق> في ناس تقول إن مش فاهمين أي حاجة في الباب الباب هذه معاملات معصرة لابد أن تا تتصور معاملات البنوك من ذلك أيضا مصارف الاستثمار وهي مؤسسات مالية متخصصة في في تصوير الإصدارات المالية إما تسويقا مجردا مقابل أجل محدد إذا هذه المسألة يعني في بابها لابد أن نقول أنها يعني واقفة مع مسألة الوسطات المالية, الوسطات المالية أو, أو قل الشركات التي التوسط بين الفئة التي ذات الفائد كما قلنا والفئة التي هي ذات الإعواز عندها حاجات مالية وهناك فئة ذات فوائد مالية والوسطات أو هذا سوق المال فيه شركات تتوسط حتى يكون التعامل مع المال كيف استثماره وكيف الاستفادة منه كيف استثماره وكيف الاستفادة منه سوق ال... عندنا هنا أنواع أنواع الأسواق المالية أيضا من حيث الأدوات المتداوله فيها هي أنواع كثيرة منها اولا سوق راس المال سوق راس المال عرفنا قبل ذلك بأنه تلك الأسواق التي تباع فيها أوراق مالية طويلة الأجل لأول مرة أو تتداول فيها بعد بعد إز... إصدارها ويمكن أيضا تعرفها بأنها المجال الذي يتم من... يتم من خلاله إصدار وتداول الأدوات المالية ذات الأجل المتوسط والطويل. وسمي سوق رأس المال لكونها السوق التي يلجأ إليها أصحاب المشروعات لتكوين رأس المال في مشروعاتهم المختلفة وتتنوع سوق رأس المال إلى سوق أولية يجري فيها إصدار الأوراق المالية والثانوية تداول فيها هذه الأوراق كما أن التعامل بها يتم في البورصة وفي خارجها وقلنا البورصة أعم من أسواق المالية لأنه يدخل فيها أيضا السلع على أنها على أنها مال أيضا وسوق رأس المال تتكون من مجموعتين المجموعة الأولى مجموعة المدخرين العارضين الرؤوس الأموال وهم المقرضون كما قلت لكم ذات الفائد المالي أو المشاركون من الحكومات والأفراد والمؤسسات المالية كالبنوك التجارية والشركات التأمين وسماديخ المعاشات المجموعة الثانية مجموعة المستثمرين الطالبين للأموال وهم المقترضون من الحكومات أو الأفراد وكذا مصدر الأسهم كشركات المساهمة في سوق أخرى يعني سوق ثانية وهي سوق النقد فالنقد معروف أن النقد هو المال الموني ماركت هذا السوق سوق النقد يجري التعامل في سوق النقد في القروض قصيرة الأجل التي لا يزيد أجر استحقاقها عن سنة هذه القروض قد تتم من خلال عقد القرض المباشر طبعا أصحاب ذوات المال الفائض يعطون قرضا للصاحب العوازل الذي أن يستثمر. طبعا وهذا القرض معقود عليه بزيادة مع الأجل أو زيادة نظيف الأجل، بزيادة نظيف الأجل هي تكون قصير قصيرة المدة يعني سنة. أو من خلال أوراق المالية التميز في العالية، هي يمكن تحويلها إلى نقود خلال مدة قصيرة بأقل قدر من الخسارة أو بدون خسارة أصلا. وهي السوق التي يتم فيه تداول أدوات الاستثمار القصيرة الأجل وأيضا هي الأسواق التي يتم فيها تبادل الانتظامات المالية قصيرة الأجل بين وحدات الفائد المالي ووحدات العجز المالي المؤقت ويمكن أيضا إجمل أو نجمل تعريفها المجال الذي يتم من خلاله إصدار وتداول أدوات المالية ذات الأجل القصير. وهي طبعا معلومة أنها المقصود بها دون الإفصاح هو مسألة القرض القصير الأجل. القرض القصير الأجل. وطبعاً لابد أن تعلم إذا قلنا القرض القصير الأجل يكون ال الزيادة زيادة المال زيادة عليه نظير الأجل ليست متفاقمة. الآن ينزلون به جداً. البنوك يعرضونه بأقل ما يكون فائدة وأيضا سوق النقد ما هي سوق النقد يعني تتكون من مجموعتين المجموعة الأولى العارضون أصحاب ذات الفائد المالي كل, كل المسألة تدور على ذلك والوسيط هو الذي يستطيع أن يجر صاحب ذات الفائد المالي على الآخر العارضون أمهالهم المقردون كالمنشئات والأفراد الذين يرغبون استثمار مؤقت لأموالهم الفائدة عن احتياجهم الحالي، فقومون بشراء أصول الأدوات المالية ذات الأجل القصير للحصول على ما تدره هذه الأصول من عائد مع الاستفادة مما تتميز به هذه الأصول المجموعة الثانية الطالبون للأموال يريدون أن يستثمروا لكن أنا أريد أفهم وين الاستثمار هنا في هذا الباب الرجل ياخذ المال وياخذ زيادة حتى ولو استثمر الأول باخذ المال وكان متقنا لكن جاءت الأخضار عليه فخسر المال كثيرا كله سيتحمل ذلك فوق رأسه والثاني ليس له أدنى شيء وأدنى, وأدنى معتبة غير أنه يريد أريد مالي يعني ما يتكلم إلا بذلك أريد مالي فقط هو الذي يقوله أريد مالي فالمجموعة الثانية طالبون الأموال من اقتراضون كالحكومات والمشات والبنوك التجارية والأفراد الذي الذين يحتاجون إلى السيولة النقدية للوفاء بالالتزامات عاجلة، مع أو تغطية عجز مؤقت يلجأون إلى سوق النقد للحصول على الأموال اللازمة لذلك، وذلك بالاقتراض المباشر أو بإصدار أنواع من الأدوات المالية كالأوراق التجارية وشهادات الإيداع وأذن الخزان. وبإضافة إلى هاتين المجموعتين تدخل السلطات النقدية المركزية إلى سوق النقد. لأغراض من من بينها التحكم في الائتمان وهذا أيضا تكون لهم الأمام لابد لابد أن تعمل رضي الله عنك وممارسة دور الرقابة على عرض النقود في الاقتصاد القومي ذات نسبة الاحتياطي الإلزامي أو القيام بعمليات السوق المفتوحة ودي طبعا يقوم بها البنك المركزي. من تلقاء نفسي ببيع الأوراق المالية الحكومية أو شراءها في السوق المالية يترتب على بيع في سوق تخفيض الأرصيدة النغضية الحضرة التي تحتفظ بها البنوك يدفع المشترون السمن على البنوك التي يتعاملون معها فيخصمها على الفور من حسابات البنوك لديه الخصم على الفور طبعا ياخذ المال في هذا الباب رضي الله عنك أيها الشفعية أحسن الله عليك وإنما سميت هذه السوق بسوق النقد فيما ظهر. انه يمكن تحويل الأصول المالية المتداوله فيها إلى نقود بتسيل الأسهم أو الأسول المالية إلى أوراق نقضية يبقى لنا أن نفرق بين سوق رأس المال ما الفرق بينه وبين سوق النقد نعرف ان الوقت أذف في هذا الباب ما بقي لنا إلا إلا دقائق نعم أحاول بس أبين الفرق ونترك مجالا للأسئلة ونسأل الله أن ينفع بكم نعم تفضلوا تفضلوا تفضلوا تقول <تصفيق> عن أن ترجع بين البورصة والسوق المالية هي في في يعني محصورة في مسألة الورق الورق النقدية الورق النقدية تقصد سنأتي يأتيك الآن يأتيك بعدين نتناقش نعم ممتاز يأتيك الآن سوق النقد وسوق رأس المال في أنا كل منهما يعد مجال للحصول على المال من خلال إصدارات الأدوات المالية يعني الفئة صاحبة الإعواز المال دي يستفيدون من, من, من ذلك بالوسطة طبعا من سوق النقد وسوق رأس المال يبقى إذن هو مجال للحصول على المال من خلال إصدار الأدوات المالية المختلفة حيث يشترك في تحقيق وظيفة السوق المال في تحويل الموارد المالية من الوحدات الاقتصاد ذات الفائض إلى الوحدات الاقتصاد ذات العجز، يعني يعطي صاحب المال للذي لا مال له ليستثمر هذا المال ويكون الـ الـ الـ الـ الـ الأمر في النفع على السنيدي. الإشكال كل إشكال أن المسألة في صورتها جميلة جدا وقد ينمل الاقتصاد بها وفي حقيقة أمرها هدم الاقتصاد هدما تاما لأنه لا يقوم لا يقوم على مسألة الاستصلاح أو الاستثمار. في طبيعة المستثمرين التي تعمل في كل بنومة في الأدوات المالية التي تمتداولها. فأما ما يتعلق بأجل استحقاق الأدوات المالية فيتم التعامل في سوق النقد بالأدوات المالية ذات الأجل القصير، لو سنة ستة أشهر. عي أي لا تزيد على فترة استحقاق عن سنة. أما سوق رأس المال فتعامل فيها بالأدوات المالية ذات الأجل المتوسط أو الطويل، التي تستحق في فترات زمنية أطول من ذلك. طبعاً كلما زاد الأجل كلما زاد المقابل. أما ما يتعلق بالمؤسسات المالية العاملة في كل منهما فأتي المصرف المركزي والمصارف التجارية في مقدمة, مقدمة المؤسسات المالية العاملة في أسواق النقد. بالإضافة إلى الوكلاء المتخصصين في التعامل في بعض الأوراق المالية ذات الأجل القصير. طبعا هؤلاء من هؤلاء السماسرة هؤلاء السماسرة. أما في سوق رأس المال فأهم هذه المؤسسات مصارف الاستثمار. والشركات المتخصصة كشركات التأمين والتأمين ضد الغير هذه أيضا تكون قصيرة للأجل إضافة للمساعدات الاستثمارية مثل سندوق الاستثمار وسندوق التقاعد وشركات التأمين أما بالنسبة للأدوات المالية ففي سوق النقد يتم تداول شهادات الإيداع والأوراق التجارية والقبولات المصرفية طبعا لا بد أن تقول واستندات والأسهم وأذنات الخزان. وإليه أما في سوق راس المال فهتدم تداول الأسهم العادية والأسهم الممتازه والسندات وهذا كله سياتي إن شاء الله تعريفه وتفصيله عندما نتكلم على مسألة التداول في الأسواق المالية وتوصيفه الشرعي وكيف التوصيف الشرعي لهذه المعاملات هل تحل أو لا تحل نعم <تصفيق> <آه>، <تصفيق> نقطة عند <تصفيق> هذا لأنه أعرف أنه بقى, بقي حوالي عشر دقائق فقط وينتهي الوقت في الغرفة فنتركها لأخو لي... الأفاضل تفضل أخي. بمعنى السوق المالية عام من البورصة. أي نعم لا, لا العكس البورصة عام. البورصة عام. البورصة عام. ليش لأن تدخل فيها السندات والأسهم أيضا تدخل فيها السلع. الأسواق المالية أيوة. فيها ال فقط كس كهذه السندات والأسهم وزنات الخزينة وأيضا أوراق نقدية. وين تروح السلع؟ لا السلع لا تدخل في البورصات السلع تدخل جامل ممتاز لك. أسأل الله أن ينفع بكم الله مأمين رب أمين طيب وأنا أعتذل أنا تأخرت لأنني كنت أيضا في المحاضرة وبعد المحاضرة خرجت من أجل أتي أوضع المحاضرة السنع وكان في بعض ارتباك عند بعض الإخوة في أمور انتهينا منها فسامحونا نأس الله أن يحفظكم لو فيها أي سئلة تانية تفضلوا لأنني سأدخل هنا الآن في السنن في الدرس بعدكم في درس اخر في الفيس فلو زوم انتم من الاسئله ساستاذن منهم الان اغلق لان عندي درس اخر الان في الفيس فالان معكم لو في اي شيء تفضلوا هل هل استاذنكم طيب أستاذين حضاراتكم جزاكم الله خير أحسن الله عليكم رضي الله عنكم ورفع الله مقامكم وشكر الله لكم إحسانكم وحسن استماعكم وحرصكم رضي الله عنكم سلام عليكم وبركاته.